Fifty Languages Brough Tisعة Tisعة Chamafam ymafakhir Ayyamu al-Aseboa Ayyamu al-Aseboa Blippe Al-Athnain ربع الثلاثاء الثلاثاء برسكجي الاربعاء الاربعاء مفك الخميس الخميس شمبت السبت السبت تاومف الاحد الاحد طماف الاسبوع الاسبوع بي بمشو بلاغوا من الاثنين الى الاحد, الاثنين الى الاحد. <تصفيق> اليوم الاول هو الاثنين اليوم الاول هو الاثنين ياطونرمافر <تصفيق> خبز اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثاني هو الثلاثاء يا شنرمافر برسكجي اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء يابشنرمافر مفكو اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس ياد فنرمافر برسكش اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعه يا شمبت اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت يابلن رمافر تحاو ماف اليوم السابع هو الأحد اليوم السابع هو الأحد تحاو مافر مافي بلو الأسبوع فيه سبعة أيام الأسبوع فيه سبعة أيام تا مافتف نأب نحن نعمل خمسة أي فقط نحن نعمل خمسة أي فقط.